الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة كسر نواد ولا ريال برنامج نايد العطحة ها كني وايد عاد إسلامي عاد كان سارتها الحمد لله هل النصر والعيد واستبشى الكون والدنيا غاريد المجد يشد على أنغام ملحامة مصدقات العهد أن النصر موعود الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا غريد waarom willen we maar een beetje hegelijden dat hij tabanka bishadul hijja kun afremmig alleen afremmen. een tabanka bisha Laat ook niet zeggen je tabanka. Wat ziet u zijn al zo aan katten, maar zijn alle naar internet kan je gaat kan staatteblogsmo.com. Je ziet ook alle de Facebook, YouTube en Twitter. ka. naam is geen Eid. De oudheid is oudkazat. Hij doet zo graag een idmo. islamiga de islamica. Je ziet ook maanta We gaan de Bariga Afrika. Schakel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 وقالوا لي برنامج في انكوس دون احكام لحريسه سعيد لوز كيف توقيتم بيسا برنامج كأننا وحد كل جسدون تنهدو الله يدمو دردارا كابا سوصارياش برنامج كواه ولالا ذي أبو عمار البدوي وابو دي جانا السومال ذا دهنتم روحايق لخيف خاذن دونا ولالا ذي أبو الصيف يوسر عاني ذاك فصمدنا هذا هو معلن أبو سامة جيش من الأسل لا يخشون عادية يخافهم في الدنى حلف وعاديد تنقادوا بالسيف ذل كل ناصية وتفلق قلها موسم الجلاميد جيش من الاسد لا يخشون عاديه يخافهم في الدناء حلف وعاديد كم قادوا بالسيف ذلن كل ناصير هذا ينقبله حكومة درد أفغانستان حليا يكسبنا ينمغ لذا كابول الله لكد بس كتخلافة الإسلامية إياه وحاي وحياله قاسيين بس ودي مرتدين كامدة شخالها معامل كحكومة درد أفغانستان كدمركي ما لنماضي إشاء الله يقرح منه قضايا اك daygaan ka kobiyo tobnaad ee وحنا yaal Kaabool waxaana dhimasho iyo dhaawacyo ku noqday 20 martiin Allah ha yakum haasan bal haatanan banka iyo wilaayada Saynaa ee dalka Masar waafajinna lakid baska xilafal islaamiga ayaa waxa ay waxyeelo gaasiyeen gaari nooca ha markaa loo yaqaan oo ay lahayeen ciidanka ridada Masar ka dib markii malinimada insha Allah ay la bayda dal kan yemen xogag amniyada khilafada islaamiga ayaa waxa ay hoobiyeel Cabirkoodu yahay 28 MLM ku goroocay farisimo ay xootiinta mushkiladinta kullahaayeen tuulada الله ياكم حسن بل هاتنا ذنك أيو الخير وفجنا لك دي مجاهدين تدرد إسلامي غايا وحايا لقارسيين غاري أيوتين حبنا كترسان قولها ديقان كاي كميدا كواتا بحصل مرتدين تبيك كيدا كدي مركي رصاصي كلايك تين وددا إلي دي سات تولوين كاديانا يديبان وحانكوها الأكسما يفر مرتدين ولسعديها الكلابك لنا يكون لا وعمين الله ياكم حسن ذنك أيو عراق فأفجنا الله كذي بس كتا خلافة الإسلامية إياه وحي الله غالسيين غاريا إياه لها ينحجد رافدها كذي مركيا إدار هذا إخار أحمينا وكلا مش فلوجة. هي هاي كت على البريجة فلوجة ترى كذا لتي دي مشي ودعوة كسر جري دمان مش هكانتي لا سعتي الله ياكم عصا وقدم بين تينا دن كاية شام وافجين الله بس كت خلافة الاسلام مجاية وعير صلاة بكسرين بركونت롤 على مُتدين تبي كي كي ذا كل يهنتوا لذا معيس لا وحنقها لاكسميل لما مُتدين الله ياكم عصا وسود بجيه لا والله اليال انتهى وحينا ويقول ركي دور الإسلام هاتنان الذكور يجيو وركن سنعاني وينوها هيأخي ابتيته نيده عادة جحافيلنا قل الشريعات في الأفق مندود شم نوبات إذا أدعيد عن طلق وعدة حرب تصبيح وتحميده تبكي السماء عليهم غطة فارحا والأرض تحضنهم والحوض مورود عدنا لنا بدر وعزتنا نحن البادر يا ديار ساد فينا حكم ربي ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان اشبها ما دمت حيا, حيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة مستسابرها في كايدة عادة إسلامية يعطك أنصار تشبكة الهدرتين يردمان أنصار تدعو لدى إسلامية قدهان قارهان بالعيادة الصومارية وحيها الكانتان يدعي دعود ريان قليف كمسلمين تاميخ كمؤمنين تالخاري الدكتور ابراهيم ابن عواد ابن ابراهيم الحسيني البدري القريشي ابو بكر البغداد ايضا كخلافة الاسلامي في سيد الوجر الى لان مسلمين تشدوك قاسا <تصفيق> ودرينا ووالي قولا المفسر العالم المجاهد الشيخ عبد الخادر مؤمن يردمان ومدى اسلام كامير والبوئي كجويندا فها عالم كوحا اللهم عيهي النبارك لله داركم فقد شدتم لنا فرح الكرامة بالحسان وبالدمي فتنبهوا للقالمات فحولكم أمم تثق نيوب حظ المضربين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا عيد مبارك تحب الله منا ومنكم صالح الأعمال مهتني سنعاني ولا ليالها تنكسر دوا هذا قريبني ورئيسها أن الله لنا نشيخ أبو سيف ونوسو أبو قصي السوديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو سيف مرقها لو كسر لو أبو السوديها إذا عاد عاد الحمد لله لقوية المتشين الصلاة والسلام على من ضعت السيف رحمة للعالمين أما بعد. مرقارة وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خان أبو زيد من الحديث لمن وحش سلامي يا قرآ لها إذا عدت نعم قلت أنصر سقيبي ذكر الدون سدواك لوحة سلامي يا ولله أنصر جوده عن مورب الشوكان وحنا لي يا حبيب كل عيد مبارك كل عام سب بخير سدواك لوحة سهنيد يدود ريا كارود ريا والقه وليدنا الشيخ الامام المفكر عبد القادر بن حسبه الله ورعاه ذكر وحان تهنيد اودريا ولها اكتبنا صغورتها دايونك او ذلك لو وحان تهنيد اودريا مولانا امير المؤمنين وخليفه المسلمين الدكتور القاري الامام الجليل المجدد يراهيم المعواد ابن ابراهيم الحسيني القرشي ابو بكر مركان تاسكشوا جدبه أي واحد منا يورال معنا ألو صور دولة هاي أكل حبيب مركو واحد وربحان كابري نجسي ساق للفرد الإسلامي جم على كجرا اي الحين تا أي واحد مقر ترى خار أرانا يعنينا للفرد الإسلامي جاب بعضي ارتقي أو الدولة الإسلامية أول كذي مركل مجمعات ولا تي الإسلامية في العراق واحد شري هذي مخدع لي او وبال بس ابو شداون يكو في قلوبهم مرضى اي فهمين اما ان فهمين اما حقيقه فهمين الدول الاسلاميه باب سوقا سوقا كريم ايه اخي يخلي قص وحويين لبد كليه 12 ليله قديم بده يتضحين سي من الدول الاسلاميه او امير كان شيخ الامام عمر سفيان قالوا قار كمي دي دي في طوافت دي يصحوات عدد سنية كباري الثيد من يتبيان بطلالة الإسلامية وروي أحد هفتو دي قار كامل أفحق قروغ دي وطلوين كي مالقع قصدتي عيدي مضم مجهدي تبوتوين تبوتوينها أي أون في حابين سحرها ما كانت تلوح إن لبدي الشيخ هو عمر أبو حمزة ها عمركي قولن بس كي محيث دول إسلامية أو بتشبيه تقول إن أصل السحر حق جالي يلا ولا هقول جنبه ولا بديه مركز الكلام أصلا حد راميًا حد راميًا إنه نقول دول إسلامية مركز يا ماس الوكيل تونك يا ماس كذي كذي إل أنا حيل كلوب يبي الشيخ الإمام أبو بكر البغدادي الشيخ أبو بكر البغدادي عرفت من بره ما أرتملك رؤية تميل إذا نبي ورس صدق لبوسني وإذا أقوى لأن جد أسرق على سوريا سوريا أخيرا أفرتون في القصر النصر يوم حان قرطه وعثمانيين عامل آذير على فري أخيه لما تملك رؤية إسلامية ويشقي صور بش إمكيخ من من حان عمان النصر ومعه تول يوم حان بعمل ولا لو ريو نسرق جوش وحويه فبدأ قتالك قص كل ما هذا الدور الإسلامي بس قتالك هو هذا في قدرين بالإعلامي دبوا لص على علميا فلو تقارنوا لص راكيشه مع ااا مع ااا إلينك مثل الله يعمرك عشان ما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 ماذا حيث يشعر بشيء عزي لا يشعر بشيء ترتيشي وبوغر يقشي اللي قوات تأثير محق كدسينة ترق بذي قتلك من كلماتي وكار روحة ليلها فهي شأن أهد دول الإثمامية مرماتي مدى ما أرسوه وقال إن شاء الله ستصعدنا إن شاء الله قد صدنا نقوم بإخراج يكرر بلائر مجلسة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله سؤال شحكتها أخي بل كوران مسير كسعوات كشام يالاوران كريا وحول لمد يهيئوا أي ما رأيان هل كاي سعوات في العراق مران؟ أنا رأينا رأينا نحن بيارد العالمين أنا بادو وكاكي يو في كسعوات كشام وحن نغلونا مسير كسعوات أجا كوري لي عراقش أخي يو عدا وحنا أتشي منها عادونا جو أطهر أين المدان المشاري وصعوبة الرد؟ تريها عندنا لحد شري في مربع المدان في وتقبل كسر ميجي فعسر التنمر بجانب كفه كفهيبة كمده في بجانب تجمع أم حانق لها لعجقي راسك لو كسرت قيد حلم أستقبلها كورين حانق لها بيفهمها متاخذو من في عبدين قرفة عمليات فل عمليات مركز وحكمهم إنام سعوات في أمير الدنيا في خدعة أبي عن من جانجلاس مشرق أو اللي قام جل من كان حراس الدنيا أنا سامدون عن كلوي ليش العجز وصحواته أبو صفائل رن كله يرتجش ولا دني، إذا توداني جبهة ولا دني ما تأخي هو عواج كي خذرو حنوداه وحطوا يسولو معه، أي واحد يسونه أحد وحلاج واحد ميراث، حيا واحد ميراث، أي هدم الميراث بسالب خير كوي اللي كفرهود، بع ما حداويه من منظمة حضارة وليال وحشوا عليه، آه على زوجته كي شاء الله على زوجته dus dat is daar al kamp Ah in, ان شاء الله غادي نقدم انا عندي ديروه غادي احنا غادي نديروا ديروه انا فديما شكرا بزاف اول غادي انيلاشي كيفولينين حانطاع نديرو سخونه داجي فريو سوق ديما ديما كامل دال و دوقان هذا السوء ديالتو نغان على نفسه هو نصيرك وإن شاء الله أنه مغنبه ونعمد محمد أها وكذلك أنا مجد يهلي وفي أسهل حلق أول مرد قد هذي تحوات كده من الله من جهنين شئاني وحسري ونبطر ونعمد أدري حلق الشيخ عند الحلق سألوني الله بالله والله سمد برهب وكل لديك فرع كيري يجي محمد أها تحوات أها بلد ريال وقل برهب ودهناك من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 اقلوا خافتهم بلايات صماريا حدام بلوحك تعتابتهم الخبر كما تشاهدون كما تسمع خبر كوى واحد ورد عن واحد ملتان تاعي فلنزعو أخي في ساعة رسو عطام با المانتين با ايه قدت شدان خلق الله سيادية الدول الإسلامية نكوضه صماريا طيبية ولكن ابن ناتو يموت يشو يموتني انا حنكداه اي بري اي اخي يقولوا لي انت دوتيني فيجي ماجي نعني دور ترلا سغي وويو غيدين سيدنا كي انت تزرك ما ارمهم هم وودو جوج و جولان اي اني انصرابات يا سوشياديه اديا له والسواد وكلتين بو جوج كاين سي ما خانقها كي اي مزا ما خانقها كي هيس كي اشعرها والله قسم على أخي يومي وفاوث عطا في حكا يعني يا أخرى يعني منذ سنة تقريرات شوية حاجية وحن أقول أشبكم شوية حاجية وحيرى قرين واحدة سملة إلوان حيوث إذن الإسلامية مداعش وإذن بظن قرنة في سوماليا ساف وحومة ليانا واحدة يقول على كوكوكو إيه ان شاء الله الحمد لله لا يد إن شاء الله مهاجرين برنا إن, إن شاء الله وإمارة يعني قربا من المدائن إن شاء الله كرسقنا خدود الله إن شاء الله يعني هذا من كان بركة تقول كذا يعني بركة تكورة تقول كذا يا خوف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 عن صحه توافد الموصل الموصل ايام الفتوح ديكو السنه صحه كلا انت يا لاتي بالفيرات يادربناين خوف دال اربع سنين كل واش راح رجيني يا يا او كف الشيء يوم دال ابو يدوي شي اخي وشاره وحانكينا عيدان عيدك وتقبل الله سبحانه وتعالى من الودار سيو اقمنا ديو ضرقه ان شاء الله سبحانه وتعالى حتى <أيو> تظلم <قبل> تبارك <الله> ما عادين سيف المسلمين <أواك> هي رمز الاسلام <أواك> ودار خلافتي ومحط اماني وسر تقدمي افدي الخلافه بالنفيس وبالدمي حتى تظلم ناره للمسلمين هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط اماني وسر تقدمي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 وحونا أمري جريحة دومنك وحا لغوري أمو رضي الله عنها إنا يتري رسولك صلى الله عليه وسلم وحونا أمري إنا الصصار لدومنك عيدو سترك وعيدو الأطحى كوا حرطا إيو كو حيث قبا إيو كوا مقابية داء كوا حيث قبا وحي قادرين جرين سلادا وحينا حادرين جري قيرات كالي يدعى المسلمين مركا وحي تري وحا أن دهي رسولك الله مدين مقف توحجاب عقصو بحضو وحييري هأوحد ولا شيء ذك لحجاب كذا متفق <تصفيق> ويان <تصفيق> عمل هذا لبني عيدا إن لا تكبر صلاة سلادا كدي إن لق وستعيد لناحدو مريها وجو ونعكسن عذرنا لمرصدا إن لا أدو مش لقو تكن لتكبيري الله تكبري سناي إن وضو لقو أدو ودك لنا لقو صلاته إن لق حيا دو مركيا عيالا دماش لقو تكناي إن لجورود فيا سلادا كدي أود فيها دا أنا صردي الله عنه وحييري فسو كو ات فييست نبي ج صلى الله عليه وسلم لبوان او گيسله وحانا اركي اساغو قورتيسا كاساري لغتيسا الله ماغييسنا حسين تكبيري سنيا كعنتيسي ايو كو گوروچاي مقاري او مسلم بدعي ومنكر سنيا داتكا ان لاگو سياديو تكبيرتا ان in lo goniyelo malinta soo boqoshada qadriyada ayada lo geeynay halween in a isdax galaan rag iyo dumar dad kala adnabi ah in ay gacaan is qaadaan illa sameeyo dhaqamo iyo ciyaaro haram ah wixii an haram ahayn malaha in lagu israaf, antreide je gebitank, je drukte. Maar het is niet dat bozei vol alleal woorden je En als die En بين ظل وهوان، لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر داني، لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر. داني الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله الله الله لا الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله الله ولله الحمد الله أكبر كلمة تسري في دمائنا الله أكبر كلمة سكنت في قلوبنا الله أكبر كلمة انشرحت بها صدورنا الله أكبر كلمة خضعت لها جوارحنا الله أكبر كلمة نرد بها على أعدائنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإيمان بالأمس كنا ننتظر رمضان ونترقب هلاله ونستبشر بأيامه ولياليه فهو الشهر العظيم الذي أنزل الله فيه القرآن وجعله بينات للناس وهدى ذلك الشهر الذي قال فيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذلك الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من دخل عليه رمضان ولم يغفر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم ترتكب الكبائر وها نحن اليوم قد وجعنا ذلك الشهر وطوينا صفحته بما فيه من خير وشر ذلك الشهر العظيم الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذلك الشهر الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله سبحانه وتعالى فرض صيامه لعل, لعل التقوى تدخل إلى القلوب لعل النفوس تزكو بصيامه لعل النفوس والقلوب تطهر بقيامه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عتقاء ذلك الشهر العظيم نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد خرجنا منه كيوم ولدتنا امهاتنا لا ذنب علينا ولا خطيئه ونعوذ بالله نعوذ بالله من ان نكون قد خرجنا منه ولم تغفر لنا ذنوبنا وها نحن اليوم نستقبل يوما عظيما من أيام الإسلام إنه عيد الفطر الذي جعله الله سبحانه وتعالى فتحة للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا أبو بكر وهو أبوها رضي الله تعالى عنهما وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان وليستا بمغنيتين فزجرهما ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ابي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم اليهود ان في ديننا فتحه الذي فرضت فيه وشرعت فيه زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين الذي شرع الله فيه التكبير كما قال سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون انه يوم عظيم من ايام الاسلام انه يوم فرح ويوم سرور ويوم بهجة انه يوم جعله الله سبحانه وتعالى اجتماعا للمؤمنين يتراحمون فيه فيما بينهم ويذكر بعضهم بعضا بهذه الشريعة العظيمة وبهذا الهدي الرباني الكبير الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم نعم إن من حق المسلمين أن يفرحوا بهذا اليوم ولكن إخوة الإيمان يا إخوة الإيمان أين فرحنا؟ وأين سعادتنا وأين سرورنا وأنا للفرح أن يتسرب إلى قلوبنا ونحن نرى أمتنا قد مزقتها حراب المجرمين وقطعتها سيوف الكافرين شرقا وغربا أنا لنا أن نفرح إخوة الإسلام وأخواتنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلاد المسلمين شرقا وغربا هذا هو يوم فزنهم، وهذا هو يوم, يوم مآتيهم وهذا هو يوم ذكرياتهم المظلمة يا إخوة الإسلام نعم إننا نريد أن نفرح كما يفرح المسلمون ونريد أن نبهج كما يبتهج المسلمون ولكن والله يا إخوة الإسلام ليس في أمتنا ما يفرح وليس في أمتنا ما يسعد المرء إلا القليل وإلا اليسير ونسأل الله أن يبارك فيه يا إخوة الإسلام إن مصائبنا عظيمة والله إننا لا نذكرها لننكد على أنفسنا ولكن نذكرها ونتذكرها لنعلم حال إخواننا المسلمين ونحن منهم فمآتيهم مآتينا ومصائبهم مصائبنا وكروبهم كروبنا هذا هو حق الأخوة ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فتعالوا إخوة الإسلام تعالوا إخوة الإسلام لننتقل إلى بقاع الأرض لننظر حال المسلمين في فلسطين لننظر حال المسلمين في فلسطين في بلاد مصر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كل يوم شهيد وكل يوم اسير وكل يوم بيوت تهدم ونساء تعتقل يا إخوة الإسلام تلك هي فلسطين قلب الإسلام من الذي يدنسها ومن الذي تسلط عليها ومن الذي يسوم أهلها سوء العذاب انهم الذين ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله انهم احفاد القردة والخنازير اولئك هم الذين يسومون اخواننا هناك سوء العذاب ولننظر الى اخواننا في العراق وفي افغانستان حيث جاءت قوات الكفر الصليبيه بخيلها ورجلها تدمر بيوتهم وتقتل ابنائهم وتعتقل شيوخهم ونساءهم وتملأ بهم سجونها في أبي غريب وفي بكرام وفي قندهار وفي جوانسنام أولئك كيف يكون عيدهم أولئك كيف يكون شرورهم أولئك كيف تكون فرحتهم يا إخوة الإسلام إن قلوبنا تتفطر أسا وإن نفوسنا وإن أجبادنا تذوب حسره لواقعنا نسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم ان يبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر الدقما هداقما هداقما يا حوران نمشي ونرضى بحكم الله وانطبق الشرع والسنة يا دولتنا يا دولتنا ويا دوله دولت العز دولتنا حنا على الحق قد جينا ما همنا من عادينا وارضى الخلافات نادينا لب الملبي ولبنا يا دولتنا يا دولتنا يا دولتنا يا دولت وارسل رسالة من مجاهد الكل متخاذل وقاعد اقبل على اخوانك وساند الى متى انت بتعاند يا دولتنا يا دولتنا يا دولت العز دولتنا جيناك بالذبح يا بشمارقي انت وكل شيء مرتدي جيش الخلافة يا متحدي كسر خشم كل متحدي يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العز دولتنا الحق بكتابنا سابق موعدنا نتقابل بدابك والنصر مكتوب يا منافق للمسلم والله الوعد صادق يا دولتنا يا دولتنا يا دولت العز دولتنا تكبير الله أكبر الله الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا غاريد المجد يشد على انغام الحامة مصدقات العبد ان النصر